يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فِي سبيل اللَّهِ وتجاهدون في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 وبشّر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فآمن الطائفة ثاني اسرائيل وكثر الطائفه فان ين الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين